Ildirip, Ildirip اضرب يا أسد الفلوجه واد النيره سمعوجه فرساني ركعوا من زمن ذلا ببطون مبعوجه اضرب يا اسد الفلوجه واد النيره سمعوجه فرساني ركعوا من زمن ذلا ببطون مبعوجة. اضرب يا أسد الفلوجة وعدني رأسا معوجة فرساني ركعوا من زمن ذلا ببطون مبعوجة اضرب محتلا لعراقي فحججهم صارت محجوجا ارفع هاماتك يا بطلا تجباهي تنزف مشجوجا اضرب مختلنا العراقي فحججهم صارت محجوجا اغرامه ما يا بطلا تكتبات جباهي تنزف مشجوجا علم ابناءك ابنائي بأزيز رصاص اهزوجه علمني كي قدو رجلا لأصارع كفرا علم ابناءك ابنائي بأزيز رصاص اهزوجه علمني كي اغدو رجلا لأصارع كفرا وعلوجا, لأصارع كفراً وعلوجا. يا اسف الفلوجة وادمي still رأسا معوجة فرسان tama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 أختا الجنين المخلوجة لا ترهب محتلا أبدا أشجعهم يخشى الفروجة فاللوجة صارت لي أملا منذوجا أختا الجنين المخلوجة لا ترهب محتلا أبدا منذوجا أشجعهم يخشى الفروج أبناء أم عاب والقعتا أذناهت من فجر بلوجاء أبناء عراق لا تهنو وصمودا أولاد العوجاء أبناء أم عاب والقعتا أذناهت من فجر بلوجاء أبناء عراق لا تهنو وصمودا أولاد العوجاء فخيول الله قدم طلقت صبحا من عزة فخ قول الله قد انطلقت صبحا للعزه مسروجة بخيون الله قد انطلقت صبحا للعزه مسروجه بخيون الله قد انطلقت صبحا للعزه مسروجه بخيون الله قد انطلقا اضرب يا أسد الفلوجة، وعدني رأس المعوجة، فرساني ركع من زمن ظلما ببطون مدعجة. اضرب يا أسد الفلوجة، وعدني رأس المعوجة، فرساني ركع من زمن ظلما ببطون مدعجة.